التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصف عليهم ربك سوط عذاب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 الک صفا صفا تذكر الإنسان وأن له الذكر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيوم إذ الله يعذب عذابه أحدا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا يعذب عذابه أحدا يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد ولي جنتي